ذاتنا أليه وصحبه الفضلاء وبعد فالفل من يحكم تصرفه يحذ من اللغة الأبواب والسبلا فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه بفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فولا والضم من فول الذن في المضارع وتستحمض على الكسر في المبني من فعلا وجهان فيه من ما وغيرت وحذب أنا إن بئت يئت له يبس وهلا وأفرد الكثرة فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتا مع وفقت حلا وفقت مع وري المخوح وها وأذن كثرا لعين مضارع يلي فعلا ذلوا وفاء أو اليا عين نوك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 أي عداشق قشا ظل أي وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن قش وسلا أطله ثللا أي راتق لدم خب الحصان ونبه كم نخل وعست ناقة بطلا قتت كذا وعي وجهي صدأت وقر وطلد حدت وثروت جد من عملا ثرت وطروت ودروت جم عم فحت وشذا شح ألب خلا وشطت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 في ذا النوع قد حصلا في غير هذا لذي الحلق فتح نشع دلت تبقى كاتر طير من سالات ان لم يضاعف ولم يشهر بكثره نو منك يبغي وما قر من دخل عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من اعترى فكر او ضم ذات عين بعظيما ما لفقد شهرته كل قد اعتزل فصل اتصال تاء الضمير او نونه بالفعل وقل لفائز لا في شكل عين اذع تلت وكان بتاء الاضمار متصلا او نونه واذا فتح يكون فعنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا من أبنية الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولت قام محرا جمل طلاب وفعل ذا ألف في الحشو رابعه وعاريا وكذا كان بين فعس تدحرجت عذ محل بطر وسال نعت ولا وخلب سنبتت صلا واحنبط أحوى صلت لوقات مسكنة لققلنت جربت هروا التمرت حلا زهزقتها القمت وهمستك وأن لتره شفت جف فتل همى قطرنا الجملا ترمستك التبت جلمت وغلقم ولما تهرمعت واعلن كسنت خلا واعلن وقعت وججت بيطر تسمبل زمل قبل من تتلقى واجتنب قلنا فصل في المضالع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 تايل مطاوعة اضممت الوهاب ولا وما لفى نحو باعد علفان في نحو وستار وانقذ كفي والذي فضلا فصله في فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لجوم الضم ضم ونح يغذي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحق مروا خذ وكل وفشا وأمر ومستنذر تسمين خذ وكلا باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين يا فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كتهل والظريف وقد يكون أفعلا أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحطور وغمر عاقل جنوب ومشبها ثملا وصيغ من لزم موازن سعلا بوزنه كشجن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 من وفاعل صالح في كل من قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل جذلا وباسم فاعي غير ذا جي وزن المضارع لكن أولا جعلا ميم تضم واما قبل آخره فتحت صارت مفعول وقل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أداك فعيل فهو قد عذلا به عن الأطل واستغنوا بنحو نجا وانسي وزن مفعول وما عملا باب أبنية المصادر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 وبتستأنيف ثم فعالة وبالقطر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالات وجئ بهما مجردين من الس والفعول صلا ثم الفعيل وبالتاذان والفعلان أو كبيننة ومشبه فعلا وفعلل وفعول مع فعاليه كذا فعيليه كوعله فعلى مع فعلوت فعلى مع فعليه كذا فعليه والفتح قد نقلى ومفعل مفعل ومفعل وبتف تأنيف فيها وضم قلما حمل فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوافع صوت ذا الفعال جلا وما على فعلت تحق مقضره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 فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تدع لحرفه او ولايات ولا تهلا لمره فعلة وفعلة وضعون هيئة غربا كمشية القيلا فصل في مصادر ما زاد على الثلافي بكسر ثالث همده الوصل مصدر فعال حازه مع مديم الأخير ثلاث واضممه من سعر التازيد اوله واشتره سابق حرف يقبل العلالات لفعل لأس بفعلان وفعلة وفعل جعله التفعيل حيث خلاف من لام من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 لا مبالوة ومن تفاعل أيضا قد يراب ذرا وبالفعل لتفعلا لقد جعلوا مستونيا للزوما فعل في المثلا لفاعل جعل فعالا أو مفاعله وفعلة عنهما قد ما بفحت ملا معين معتلة الإفعال منه والاستفعال بيت وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بويله ما يبن بها مروة من الذي عملا ومروة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا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 محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتابة مفعل من ضعوى من وجلا معامل احتب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجههاه قد حملا والكسر أفرد لموفيق ومعصية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 في بناء المفعله للدلاله على الكثره من اسم ما كثر اسم الارض مفعله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 ومدهن نصل الآلات من نخلا ومن نوى عملا بهن جازله فهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا وقد وفيت بما قد رمته انتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها